فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأمَّال قاصطون فكانوا لجهنم حطباء، وألَّو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ما أنغدقا لنفتنهم فيه، وَمَن يُعْرِض عَن ذِكْر رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صعدا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ يَكُونُ عَلَيْهِ لِبَدَأْ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَهَا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 إلا من ارتضى من الرسول فإن له يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لأعلم أن قد أبلغور سالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا